أشهد لا إلا, إلا الله أشهد ألا Aşhâd uyan-muhammad ar şehduen ne muhammed Ey ale selam قي على الفلاح <تصفيق> الصلاة خير من النار الصلاة الله اكبر الله أكبر لا